القيا في جهنم كل كفار عنيد من للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه في العذاب الشديد